هيد الضحكه هيد الضحكه هيد الضحكه بشفافي هيدا للجرح على الجمر حافي هيد في على الجرح حافي يضل الجرح شافي اتعنى لك الرار وبروح الشقيه للمتظل وياك يا احلى مالقا للمتظل وياك يا احلى مالقا دار الدنيا حذرنا لجنا صنعت الجنه الدنيا حادرنا لجنا صنعات الجنه صرخه حق الغافي صرخه هذا الضحى بشفافي حيدل الجرح شافي يدي ضحكه بشفافي حيدل الجرح شافي يدي بمهدت روحي بلسم روحي بلسم صار لجروحي يدي على الجمر حافي حيدل ضحكه بشفافي على الجمر حافي حيدل الجرح شافي اسناك ابي على روح ما اروي ليها كان في بشفافي في على الجمر حافي عيدا للجرح شافيه نجف روح الطير توسع حضرتك رجعت سالف ذيك تعرف مع ستك رجعت سالف فيك تعريف مع ست يا خشوق جبن فاسي وانت تاكل براسي تاخشوق جبن فاسي وانت تاكل براسي مشاح وشايل اشتاقي انت تضحك في وشاح وشايل وشاي اشتاقي هيدا الضحكه بشفافي هيدا للجمر <مترجم> شافيه هيدا الضحكه بشفافي هيدا للجمر شافيه حبيب ومهدته روحي بلسم صار لجروحي حبيب على الجمر حافي هيدا الضحك على الجمر حافي يضل الجرح شافي حقك النار دم يسري بيا وشبق حضرتك حيل بثنيان ديا عبك على الكرار دم يسري بيا وشبق حضرتك حيل بثنيان ديا وجه حضرتك حل بثني يديا باسمك الهج لسان وشخصك صار عنواني باسمك الهج لسان وشخصك صار عنواني اشوق يا نبع عصافي انت صحه التوزيع والهندسه الصوتيه ميثم الساعدي وين الطلعاباوي وين الطلعاباوي حبيب مهجة روحي بلسم صار لجروحي